بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوا والنجم اذا هوا ما اضل صاحبكم وما غوى ما اضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن وَإِلَٰهُ وَحْدٌ يُحَا إِنَّهُ وَإِلَٰهُ وَحْدٌ يُحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ذُو مرة فاستوى وهو فتدلى مدنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنا فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى بل فؤاد ما راى ما كذب الفؤاد ما راى افتماونه على ما يرى افتماونه على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى ولقد رااه نزله عند سدره المنتهى عند سدرة عند اجنه المأوى عند اجنه المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى يغشى السدرة ما يغشى ماذا غلب صوم وما قرا وما قرا لقد را من ايات ربه الكبرى لَقَدْ يَرَأَ مِنَ الْآيَاتِ رَبُّهُ الْقُوَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ألكم الذكر وله 119. تلك إذا كسمة ضيذا 110. إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآبان تَرْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الأَنفُسُ تَرْعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ لله الاخره والاوله لله الاخره والاوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى لا يفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون تسميه وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وما لهم به من الظن, وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فَأَعْرِضَ مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَأَعْرِضَ مَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى لله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى لله ما في السماوات وما في الارض ليجزى الذين اساءوا بما عملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا ربك واسع المغفره ان ربك واسع المغفره وَأَلَمُ بِكُم إِذأَن شَأكُم مِنَ الأْضِ وَإِذأَنتُم أَجَّةُم فيِي بُطُونِمهَاتِكُم وَأَلَم بِكُمْ إِأَن لا تزكوا انفسكم لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى هو بمن اتقى الذي تولى افر الذي تولى واعطى قليلا واكدا, وأعطى قليلا وأكدا عنده علم الغيب فهو يرى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ في موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن سعيه سوف يرى فَمَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى فَمَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى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 اتمنا وان عليهم نشه الاخرى وان عليهم نشه الاخرى وانه هو اغنى واقنا وانه هو اغنى وابنا وانه هو رب الشعراء وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ وَقَوْمَ نُوحٍ انهم كانواهم اظلم واطغى انهم كانواهم اظلم واطغى والمكتفكه اهوى والمكتفكه اهوى بغشى ما غشى بغشى ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الأُولَى أَذِفَتِ الآذِفَةُ أَذِفَتِ الآذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ افمن هذا الحديث تعجبون افمن هذا الحديث تعجبون وتبحكون ولا تبكون وتبحكون ولا تبكون وانتم سامدون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا